الحمد لله سيطاً غجيب الرحمن الرحيم الحمد لله اللي أنزل على عبده السفاد ولم يجعل له عجل. وَمِنْ نُورِهِ يُرْجَعُ يَا رَبِّ نَجِّنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَذِهَاشِي أَنَا وَلَهُ forward سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ لعلك باكعون نستكعد أساعد عبد الله إلا الله يا رب من You are the hair clean you فَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نحن نقص عليك أباهم بالحق إنهم في الثلاثنا ما نرغب في الإنوات ما نرغب نون في هللويا أَوَطَّلَنَا الْقُرُونَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ و رب و سبحانه و Oh, my God. Ah uh -huh. राम uh राम -huh. Yeah, uh -oh. What the و ام کوه کوه you are the one Thank you. I just want to be و اَمَا كَانَ رَبُّكَ أَعْلَمَ Oh, my God. down. What a simple one لا وقنا لا وَكَانَ ذِكْرًا لِّمَن أُوتيَ Allahumma <laughs> inni wa'adtu man wa'adna ای و يا رب ارحم و اغفر na ra mu we ni a mu a re o ya ju وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا مَاذَيَّمُونَ إِلَّا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا إِنَّ رَبَّكَ موسیقی و وَكَانَ لَهُ ثَوْبٌ نَّاعِمٌ لِّيَؤُنَّهُ مِنْ بَرْدِ الشِّتَاءِ In <tries> the وانا يولاكنا الله I want you. I How do I?